وََّ قِيحةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُرُ إِللاا مَا ذَكَييتُم وَماذُ بِبحَلًَا النُصُبَاء وَماذُ بِبحَلًَا النُصُبِ وَأَن تَسْتَقَسِنوا بِالأَزْلَ مِ ذَالِكُمْ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 الرحيم في مخمصه غير متجانف الاسم فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ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 واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطجبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله مِنَ في